النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه على القصواء في المدينة بعد مرور نصف شهر على الإقامة الجميلة في قباء تحرك فؤاده صلى الله عليه وسلم نحو يثرب يثرب التي غيرها صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها غيرها بالقرآن الذي ألف بين القلوب بعد قرون من الدماء والثارات غير حتى اسمها الثقيل إلى اسم صار وصفا لمدائن العالم لم تعد يثرب فاسمها منذ الآن سيكون المدينة بعد أن قال صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة فأرسل صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل البادية إلى بن النجار أخوال جده عبد المطلب يخبرهم بقدومه وآذن أبا بكر بالرحيل في آخر الليل. ثم توجه نحو ناقته القصواء فركبها وأمر أبا بكر بالركوب معه عليها فسوف يدخلان معا كما خرجا معا استوى على ظهرها فنهضت بهما وانطلقت بهدوء نحو المدينة المدينة لا يثرب وصل الخبر إلى بن النجار فغمرتهم السعادة وتنادت أسرهم وأبياتهم وقاموا إلى أسلحتهم وخرجوا لاستقباله في ظلمة الليل أفاقت المدينة على حركة وأصوات بن النجار وهم يمشون في الطرقات فتحت الأبواب والنوافذ وأطل الراقدون على السطوح فرأوا بن النجار ورأوا السلاح فانطلقت الأسئلة تستوقفهم تستفسر عن هذه الهبة المفاجئة فأخبروا الناس بقدومه صلى الله عليه وسلم عندها ملأت تكبير أجواء المدينة وأيقظت صيحات الفرح طرقاتها وبيوتها واهتزت لها جدرانها ونخيلها انطلقت آلاف الخطوات خلف بن النجار ليس من ثنيات الوداع فثنيات الوداع في جهة أخرى لقد خرجوا من جهة قباء خرج الرجال والنساء والأطفال والخدم ها هو الطفل الصغير أنس بن مالك الذي نذرته أمه الشابة أم سليم الأنصارية لله وخدمة لرسوله يشق حشود القلوب ويصف مشاعره بأسلوب غاية في الروعة فيقول لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء نبي الله صلى الله عليه وسلم يشرق على المدينة وأبو بكر خلفه بقلبه وروحه وجسده وماله وكل ما يملك يصف الصديق مشهد الزحام والركض والفرح وهو على ظهر القصواء فيقول مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى قدمنا المدينة فتلقاه الناس فخرجوا في الطريق وعلى الأجاجير أي الأسطح فاشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون الله أكبر جاء رسول الله الله أكبر جاء محمد صلى الله عليه وسلم